وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ بسم الله الرحمن الرحيم القارعة. القارعة. ما القارعه ما القارعه وما أدراك ما القارعه يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالذَرِّ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَلْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ وَتَكُونُ أَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خفت فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم تتكاثر الهاكم تتكاثر حتى ترتموا المقادير حتى زرتم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما اليقين كلا لو تعلمون علما اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم الا تَرَوْنها عَيْنَ اليَقِين ثُمَّ لا تَرَوْنُ لَهَا عَيْنَ اليَقِين لا تُسْأَلُونَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيم ثم